شخص يدعي أنه سفير لهذا المهدي هو أبو طالب لم يكن لديه صبر لكي يقفز أو يتكلم على المايك رغم أن هذا مهديه الذي هو يدعي أنه سفيره صبر كل هذه الأعوام المئات كي يتكلم ولا يستطيع أن يصبر على المايك لحظات يكتب دائما مايك مايك مايك أريد أن أقدمه دقيقة واحدة تستمع إليه لترى المهزلة التي نحن فيها الآن من وراء هؤلاء الرافض وقصة هذا المهدي الذي يخرج علينا كل يوم سفير له انظر إلى هذا الذي يدعي أنه سفير المهدي لك المايك يا أبو طالب تفضل ليسمعك الشيخ شكرا لك أخي الكريم اولا الصوت مسمع عندكم الصوت واضح أخواني أعطيني إشارة هذه الصوت واضح الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطاهرين وأصحاب المهددين بهذه إلى يوم الدين أخي الكريم البورصان إخوان العزاء في هذه الغرفة الطيبة أخي علي خاصة الفبالي أنت قلت كلاما وأنا أريد أن أجيبك فعلا من أكن لكي أصبر كثيرا لأن كثيرا من الأخطاء وقعت فيها أخي الكريم أفر الله لنا و... وياك أنت قلت إذا كفر الصحابة فلا قرآن ولا سنة وهذا خطأ كبير ارتكبت خطأ فالحا أكثر من, من الأخطاء التي ارتكبها بعض الشياء لا نقول البعض يا أخي الكريم إن القرآن والدين نزل على محمد عليه الصلاة والسلام وليس على أي أحد آخر فوجود الدين الإسلامي ووجود النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام كان الحمد لله رب العالمين فقط أن أريد أن أسأل السؤال يجيب عن السؤال الذي قبل قليل الصحابة أنت تعرف يا طالب تعرف العقيد ورافضه ورافضه ورافضي ورافضي هل هو رافضي أولاً؟ أنت رافضي يا ابو طالب؟ اي رافضي رافضي؟ طيب أنا سألت سؤال القرآن الموجود الموجود أنا أقول لك القرآن الموجود بين أيدينا أهل السن والجماعة في كل بقعة الأرض في أمريكا في أوروبا في آسيا في أي مكان في الدنيا القرآن الموجود بين الدفتين الذي جمعه وأمره منع ثمان من أفعال القرآن الذي بين الدفتين الآن؟ جمع وملوك عثمان المعافى. فإذا كنت رافضيا فما هي عق عقيدة أو أسأل السنة لأن قد يكون يعني التقيه. ما هي عقيدة الرافضة في عثمان المعافى رضي الله عنه؟ ما عقيدة الرافضة في عثمان المعافى؟ سألنا قبل السنة ما هي عقيدة الرافضة في عثمان بن عفان رضي الله عنه والله؟ أجيبوا يا أهل السنة أجيبوا. أجيبوا أخواناً أخواتي رسموه جماعة كافر لا يوجد عندنا مصحف إلا المصحف الجمع عثمان تقول جمعه علي نقول لا ليس عندنا مصحف جمعه علي رضي الله عنه نقول المصحف الذي بين أيدينا جمعه أمير عثمان بعثان والرافضة يكفرون عثمان العثان أنا أريد أن تجنع هل يمكن أن تؤمن يا رافضي بقرآن جمعه رجل كافر هل يمكن أنا أريد أن تجيب عنها نقطة فقط هل هل يمكن أن نؤمن بقرآن أن تؤمن أنت يا رافضي بقرآن جمعه رجل كافر أجبني عن هذه النقطة فقط إذا خرج عن الموضوع يا أخواني قيطوه أنت الموضوع أنا أريد أن عن هذا السؤال فقط هل يمكن أن تؤمن يا رافضي بقرآن جمعه رجل كافر لأن القرآن لا تقول المصحف ليس عندنا مصحف أهل السنة يطبع في مطابع الدنيا ومساجد الناس في الدنيا وفي مكتبات في كل البلاد إلا المصحف اللي جمعه أمرهم عثمان العفاة إذا, إذا كنتم إذا كنتم ترون كفر عثمان كيف تؤمنون بقرآن جمعه رجل كافر أنا أجب عن هذا السؤال فقط تسمعوني يا البرسان بركة إلا تسمعني تسمع صوتي مسموع صوتي مسموع صوتي مسموع طيب ويجيب عن هذه النقطة إذا خرج عن هذه النقطة نقطه تفضل تفضل, تفضل يا Yeah, I'm it. تعطيني وقتا لكي أكمل فكرة والقناة اللي قاعد تقول جايب لرسائل المهدي و... وتتكلم من انترنت إلى أنت إذا كان هذا الكتاب الذي جمعه سيد ابن عثامان رضي الله عنه وأرضاه، وهذا سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه قد جمع القرآن ويقال على أنه كذا قد كفر من قبل الروافد وكذا قد كفر من قبل كذا، فأنت تريد ترجع لنا بقصص ال يعني الساعة اللي منطيكيها بالإنترنت عندك أو الربع ساعة المنطيها منطيها لك بالإنترنت عندك؟ يعني تريد تخلصها علينا بقلم حبر بقلم رصاص ببيش انت بقتها قلم حبر لو قلم حبر يا سفير المهدي يا ابو طالب الله يرضى عليك يعني دوختنا دو وياك بارك الله بيك استمع لعلك تستفيد عوفك من هالسوالف عوفك من الاسوالف يا أخي عوفك السؤال كان واضح الشيعة الروافض يقولون انه عثمان بن عفان والعياذ بالله كافر اذا شنون اخذ من هذا الكلام زين هس انا راح ابسط لك السؤال السستاني هذا عنده وكيل يعلم الناس الدين يعلم لا اذا انت ما تصبر ماكو ما صبر عليك انت انتهيت انت وراقك محروقة يا اخي ابو طالب ابو طالب الله يرضى عليك عوفك من هالحكي اوراقك انت محروقة يعني هنا بعد لا وذبنا وذب بنا شبهات تدوخ الناس انت سفير المهدي خلي يسخطنا هسا قل له السفير المهدي مالتك سفير قول له اسحب المايك من البورسان ديالله قل له خلي يسحب المايك من البورسان ويقمزك على المايك قول له وينه ها لو سفير مالتك لو المهدي مالتك شوي يعني نايم لو ضعيف البنية يلا قل له خلي يسحب المايك من عندي يلا المهم كان كلامنا واضح وشيخ الجبالي راح أعيد له المايك الله يبارك فيه لنستمع إلى كلام مفيد ودعنا من الخرافات ما التكب طالب دعنا من هذه الخرافات نهائيا هذا طبعا يا شيخنا علي الجبالي بارك الله بيك من المغرب وهذا رجل يتكلم ويدعي أنه المهدي قد ظهر عنده وقد أتى برسائل من المهدي ويحمل ملفات رسائل وأن هذه الرسائل والملفات قد قدمها لكبار جامعات في العالم وما ادري ايش وهالكلام فما ادري ليش يتقمز من غرفة الغرفة يقمز عدنا من هذه الغرف بهذه الغرف لينقل لنا كلام تقعد ساعتين وثلاثة وانت والله يبين نعم شيخنا لو محشش لو شارب له كبسول من كبسول جيش المهدي اللي وزعوا عدنا بال بالعراق يوزعون كبسول على هذا اللي يسموه جيش المهدي تفضل شيخنا الجبالي بارك الله فيك لك المايك مرة اخرى لنستفيد ودعونا من الخزعبلات التي دائما يأتي هنا بها أبو طالب وقد حرق أفلامه كثير من إخواننا من أهل المغرب وتكلموا معه بالبونت العريض وهو يفهم ويتذكر ما قيل له لك شيخنا الفاضل المايك مرة أخرى الله يعزك تفضل أول شيخي الكريم اتركني اكمل وسناء وسيعد الحمد لله رب العالمين أقول أنا سألت يعني مرة في أحد غرف أهل السنة طبعا ولا لا يجلس فالروافر غرف الروافر غيرها لكن أنا قلت هذا عجعج هل هو من البشر أم هو إله فإن كان بشرا فالله عزل يقول ما جع حيكم الله بارك فيكم ما جع الله لبشر من قلبينه في جوفه ما جع الله لبشر من قلبينه في جوفه فإذا كان يعني ليس له قلب وحد يعني ما يستطيع أن يتكلم مثلا مع البورسان ومعي بنفس الوقت ومع باسم ومعي بنفس الوقت بل لابد أن يستقبل لو قلنا أن الرافضة مثل 150 مليون و100 مليون نائمين منهم 50 مليون صاحب ويريدون أن يطلبوا حوائجهم من من عجعج وكل واحد سيستغرد دقيقة يعني يستقبل الطلب من نص دقيقة ويرد الطلب من نص دقيقة يعني دقيقة يعني 50 مليون دقيقة أنا ما أدري كم تسير سنة يعني حسبوها طلعت أكثر من مئة سنة يعني ما جل آخر واحد يأتي الطلب من العقول ثم ثم عجج هذا لا ينام يعني رافضة في أمريكا وفي إسرائيل وفي أوروبا يعني ما ينام يعني متى متى ينام مستح فهم يدّعونه له ولاه تكوينه يعني إنه إله أو فا يعني له صفات الخالق سبحانه وتعالى ولذلك هم يعني جعلوا عجج هذا مكان الله عز وجل مكان الرب عز وجل هذا هذه حقيقة دينهم يا كإخواني الكرام دينهم مذ ما ذكرت لكم ذكرت لكم مبني على أربعة أركان تخص تخصن غاث هدم دين الأنبياء عليهم السلام بالشرك الذي ما تركوا بابا من وابلا ولا جو وهم عامة في الشرك والكفر الله عز وجل الثاني هدم دين محمد صلى الله عليه وسلم تكثير الصحابة ثم هذا الذي يتكلم قبل الجاهل هذا سمي نفسه أبو طالب هذا يقول إن إن الصحابة ما ليسوا الذين نقلوا الدين إذن ما نقل الدين؟ نقل الدين بل نزل عليهم واحد من السمير نزل عليهم واحد أو وحل ففالصحابة هم نقل الدين وحمد الشريعة الثالث الحقد والانتقام ليس من يهود النصارى وإن من من المسلمين إذا ترى أن الرازي الآن يتحالف مع إبليس ضد أهل الصنع الجماعة ولكن من, من يزعم أن هناك خلاف بين أمريكا الصليبية وبين إيران الرافضية مزعومة على العراق على, على المنطقة الخضرة في العراق من هم؟ أليس عملا إيران؟ أليس لدشعوا ورضعوا وتربعوا على, على, على, على عين إيران؟ كل هذا كل هذا رحته وإلا فهناك حلف صليبي يهود يرافضي المسلمين. فالذين فالذين ولتهم أمريكا الصليبية المزعومة والذين تحالفت إيران معهم لتدمير إفغانستان كذلك وليتهم سكدهم لو سكتين ما يرامون لكن الآن يدعون يدعون على يدعون أن أنهم أعدى لأمريكا وأعدى لإسرائيل ويأجعجون ويطبنون وكل بالميباك رفونات أنا الرابع الكذب دينهم كذب ثم, الحل... ثم ال... ينهل العربي الجاهلي أن يتمتع بأخته أو ببنته أو برهالي بالله هذه مضيحة الخبيث هذا أن بقى... يسمون المنافى الناجي وكل آ... طاغوته الطاغوته الأكبر ستستعني هذا يعني صور أفلام مع النساء كثيرات المواليات يتمتع المواليات قبحه قط... الله الحمد لله رب العالمين طيب أنا السلام عليكم والبركات والله لكم التوفيق وصالح العمل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ وبرك الله فاضل الله بك وأشكرك على هذه الزيارة الكريمة التي كلها معاني وعبر واستفادة وحيا الله وكما رأيتم يا إخوان الله بارك فيكم كيف يتحدث علماؤنا من أهل السنة والجماعة عندما يتحدثون يأتون بشواهد من ال ومن الأحاديث النبوية الشريفة تسند كل قول يستندون إليه لا كما نستمع إلى هؤلاء الروافض عندما يضحكون على عوامهم حياك الله ومرحب والله يحفظك إلنا يا شيخ وحياك الله في كل مرة في هذه الغرفة عندما يضحكون على عوامهم بهذه التي يدعون أنها مسيرات وهذه القصص التي هي ألف ليلة وليلة والتي قد انعكست على هذا السفير الموجود هنا وهو أبو طالب أبو طالب تقدر تنتظر نصف ساعة أبو طالب تقدر تنتظر نصف ساعة لا لانه راح يخلص اشتراك مالتك بالكوفي نيت اللي انت قاعد بيه حسب ما نحن خبراء بيك يعني جدا فلا تستطيع ان تنتظر لانه بعد نصف ساعة ها لا لا عنده اوراق مكتوبة بخط يد المهدي مالته والمهدي فانت اذا المهدي تعرف وينه هذا اللي قدر يصبر كل هالسنين وما يموت ها ش تجاوزت انا قلت لك ما تقدر انت بالكوفي نت يعني شنو ما تادب شنو قاعد ي بالمهدي المهدي يمك هسه ها اي ما اكذب على الناس اي خوش يا وين انت قلت لنا كاتب بقلم حبر يا وين انت ساع قلت لنا بقلم حبر ذي شنو وقعدت تحكي وياك بقلم حبر قدام الناس كلها هنا بالغرفة هاي وضوجتنا وضيعت وقت العالة بي ويجيك ويخابرك وتخابره قل لي المهدي عنده تليفون عنده تليفون المهدي يجاوب. زين ان انا احد الليك هسا علي الجاي. جاي ابو عمي باسم انا ترى هذا ما تحملوا اذا تريد انت تسمح له يطلع على المايك ما عندي مانع تهتم تنقطه تسوي تقبله تتحاوره انا شبعان منه حوار اكو غرف موجودة غرفة الامام المهدي انصار الامام المهدي واكو غرفة الغدير واكو غرفة الخرير واكو غرف الهواية شو ما تروح عندهم كلما يدون الامام ماتك انا راح انطيل مايك وانت اديروا ايا الحوار ما عندي مانع أبو, ابو اخي باسم الله يبارك بيك بس هذا ترى انا ما مستعد افوت بي فوتا. ما تحمله سبق اني تواجهت وياه هواي وعرفوا. يلا تفضل يا سعادة السفير. يلا سعادة السفير. ما يخالف هما نحن عندنا الوقت متأخر بس هذا راح يضوّجنا يعني بصراحة لو أفضل نخلي آية قرآنية أفضل. أخي أخي أبو هاشم. أخي أبو هاشم اسمعني. استعرف عن قضايا المهدي وما مهدي لأنه قريب من نشاطات دول الإيرانيين فضلك المايك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من باب اللطيف يا أخي الكريم حرب العراق وإيران كانوا يدزون وآدم يركبونه على فرس أشقر أو فرس أحصان أبيض ويلبسون أحدهم خضر عمامة وطراطير وكل يعني من فوق من فوق لتحت كلها خضر وهذا المهدي ثلاثين واحد واحد من دول المظليين اللي على قلت العرب اللي ما يخافوا الله نزل عليه بالمظلة وسحاب المسدد تخليه عليه قال لي انت شنه قال المهدي قال لي أنا أردارمي كنت أحمي روحك قال والله يخليه يصرخ منذ المرأة جلك الله هذولك صدقني والله العظيم حتى أسره منهم كما أعطى من العراقيين يشهد الله هذا ما أدري عنده هذا خينا عنده خبر من دولة جماعة 30 مهدي بإيران ولا ما عنده خبر بيهم يا أخي هذا رجل منتايب بطارياته هو شوفه لو نتكلم بفدوق وبنفس طويلة ويخليك أعرق عصابك لكن بالنهاية كل شيء ماكو كل شيء ماكو يزهد الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين إذا أنت من دوب المهدي راوينا والله وين هذا اللي خطوطة النطاكية المهدي المزعوم وين عندك شيء راوينا يا كلام فاضي ما نريد الشيخ دي. قال مئة ألف جائزة لكل من يمين بالمهدي انت مو مندوب المهدي عندك اتصل بي هابا جيب المهدي واخذ المئة ألف هاي المئة ألف لك نص منهن ونص ونصف المهدي فبارك الله عليك اخي الفاضل هذا اي شيء منتهي خذ اللقب تحياتي لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على العموم احنا كونه موجود ورغبة لأخونا باسم الله يبارك به شيء يا ضيفنا سعادة السفير المهدي سألت الإخوان هل تحبون أه أه تحبون أن توجهوا بعض الأسئلة لسفير المهدي أبو الطالب إذا تحبون اكتبوا نعم أو رقم واحد الله يبارك بكم من يريد إخوان ليكتب نعم بس أتمنى منك يا أخ أبو طالب وأنت يعني كسعادة سفير للمهدي أن تجيب على كل سؤال هذا أول سؤال هل يوجد بس على قدر السؤال ترى أنا قطاني ما يعجبني المقدمات والمؤخرات ذبحونا ذبحونا الشيعة بالمقدمات والمؤخرات والتباع المهدي الريد مباشرة السؤال أول هل يوجد خطاب صوتي للمهدي هل يوجد خطاب صوتي مسجل للمهدي لك المايك يا سفير المهدي شكرا أخي الكريم إخواني العزة يا أخي الفرصان يا إخواني في هذه الغرفة أقسم بالله العظيم أنني هنا من أجل الصدق وكلامي كله صدق بعيدا عما تعتقده قلت لك بدون مقدمات أو ماخرات الله يبارك بك. الله يرضى عليك هل يوجد تسجيل صوت للمهدي نعم أم لا يوجد وأين وكيف وعند من لك المايك إذا مقدمات راح يظل ناقض ترى أنا ما عندي خلق تفضل إذا أنت لا تريد الحوار ما هذا بأسلوب الحوار يا خير الكريم هل أنا إنسان لا نريد الحوار نريد أن نسألك أنت سفير المهدي وانتهينا نعرفك الآن سفير المهدي ما نريد نحاورك نريد نسأل احنا الان نريد نؤمن بهذا المهدي هل يوجد تسجيل صوت للمهدي لو لا لا تفضل لك المايك يا سان انا ساعطيك اكثر من دليل وستراه بعينك قبل بعد قليل ممكن هذا لكن اتركني اتكلم انا والله ساعطيك برهانا انت ستراه بعينك ممكن هذا الكلام انا تحدك هنا انا فتحت باب التحدي صحيح انا, من... أنا في في كفينيت صحيح انا لا كذب والوقت هنا متأخر سارة الساعة الان تانية... تانية عشر وعشر دقائق وانا فعلا مرتبط بامور اخرى ولا استطيع نبقى هنا اكتر من هذا الوقت لكن ببأسنا ساتحدث معك قليلا وبعد ذلك ساعطيك عنوانا لملف بالإمام عليه السلام وأريدك أن توصله أيضا إلى ذلك الشيخ الذي كان يتحدث يا أخي الكريم أولا يجب أن تفرق بين ما أقوله لكم وما جئت به وبين ما يعتقده بعض الشيعة فرق بيني وبين الشيعة أولا لك تفهم الحقيقة يا يا سفير الله يرضى عليك هل يوجد تسجيلات صوتية للمهدي أم لا عوفنا من الملف هل توجد تسجيلات صوتيه هل المهدي موجود في هذا العصر المتطور معقول ما, ما له صوت تسجيل معقول ما, ما له كتابات وخطو معقول ما, ما عنده تليفون ورقم هاتف معقول يعني انه انت بس يخليك تروح للانترنت ينطيك بس فلوس مال نصف ساعة مال ساعة اشتراك وتحكي هالمسافة للوقت القصير هذا الله يرضى عليك هل له تسجيل صوتي ام لا واحد سؤال واحد يلا انا ساعتك يا اخي الكريم اتركني اكمل بعد ذلك خذ الميت كما يحلو تحت سألت عن رقم تليفون والله عنده رقم تليفون بدل الرقم رقمين او ثلاثة ارقام ثم اتركني اكمل كلامي لكي تعم الفائدة اذا كان الحوار بهذه الطريقة كل مرة نقضني فيها قلت لك ليس حوار اسئلة واجوبة تقول له عنده تليفونين او ثلاث تليفونات او ما متأكد انت بدت لفيال الطير استلموا شباب بلزح ما عليكم دنغو. انك تماسيح جاء الطير هسا تروح تيجي بلا ما يعضك تمساح من ورا الفيالة جاء طيرها هسا اكو عنده تسجيل صوتي لولا اكو عنده تسجيل صوتي ها لولا نعم ام لا تفضل اسمعني أولا ليس له تسجيل صوتي ولكن لديه تسجيلات مكتوبة بيده فعيوضا تسجيل صوتي لماذا ليس له تسجيل صوتي ما المانع لماذا ليس له تسجيل صوتي ما المانع أجب على هذا السؤال ليس هناك مانع. لأن الإمام أرسل بحقائق يجب أن يوصلها إلى الناس كما هو الأمر عند نزول القرآن الكريم ما المانع؟ لماذا ليس لديه تسجيل صوتي؟ ما المانع؟ وعندما يريد أن يوصل هذه الحقائق؟ يعني ألا يكون أو ينبغي أن يستخدم هذه التقنية الموجودة في هذا العصر كما يستخدم التقنية الاتصالات الهاتفية ولديه موبايل أو هاتف وله أرقام تليفونية ما المانع إنما عن طريق الكتابة من الذي يكتب يعني هذه يعني شوية تسوي عندنا, عندنا احنا رأيك أو فكرتك تسوي عندنا شوية تشويش إذا هو عنده تليفونات ما المانع أن يظهر بصوته بالتسجيلات سواء على الإنترنت سواء على كما أنت قلت سأمطيك موقع أو سواء على لماذا لا يستخدم الصيغة الجديدة لنستمع إليه حتى الناس يعني يهديها رب العالمين وتصير مثلك يعني لعلك أنت السفير وتصير إحنا موظفين بسفارتك تفضل لك المايك ما المانع يا اخي الكريم والله الامام عنده كل التقنيات عنده حتى الان في منزله ويستطيع تكنن على العالم ولكنه يرسل هذه الملفات التي يوجد فيها الكثير الكثير من المعجزات والحقائق لكي تبقى تابتة وحجة دامغة بين يدي العلماء والرؤساء وكل العموم الناس افضل من يتكلم ويمر الكلام هكذا دون أي شيء يا أخي الكريم الإمام لم يأتي أنطينا بلزحم عليك وحدة من هذه المسائل التي يعني تحدث فيها المهدي وحدة من هذه المسائل تفضل يعني وحدة من هذه المسائل مثلا ملف من الملفات على سبيل المثال في مجال الكهرباء في مجال الذرة في مجال إيش يعني وحدة من هذه شنو مثلا طينا عنوان مثلا تفضل لك المال. والله تحدث في كل المجالات في كل العلوم المجالات التي تخطر على بالك والتي لا تخطر أنا قلت لك سابقا بأنني سأعطيك أخي الله أرضى عليك أنت قبل حوالي يمكن سبعة وشهر قلت لي سابقا أنا أدري ولا كل شيء ما استلمت من عندك أريد منك ملف الآن واحد من الملفات. قدت موسي فيرمانتو قل في مجال فلان شيء في القضية الفلانية يلا بساعة لك الماء وأنا الآن سأعطيك قلت لك وأنا الآن سأعطيك أنا عند وعدي سأعطيك وستطلع على ملف كامل وستقوم ستقوم بتسجيله أو باخذه إلى جهازك وتقرأ هو على كيفك حينها تحكم على حينها ستلوم. اخي انت لقعت. تتكلم ويا يا ابو وحدي ولكن انا قاعد وياك بسرداب ويا المهدي بنشان. احنا هنا عدنا تقريبا ما يعادل خمسة واربعين شخص يستمع لنا. اذا استثنيت نفسي ونفسك منهم هم يعني. ثلاثة وارد. مهروض تتكلم تحترم عراء الاخرين نحن نريد لهم قضية معينة شن هي شن هي القضية واحدة من القضية مهدي يعني اوجد لها حلا أو اوجد لها موضوعا شن القضية واحدة تتار ضوجه اضوجتنا يا الله يرضى عليك لك كلمة مايك. لان هناك ملف بل ان هناك من يدعو الى تطبيق هذه النظر او هذا العلم او هذه الحقيقة على وجه الارض عندنا لكم منطقة احنا في مبابلم عظم بالعراق يا ازمات اكو ازمه تيش يعني هذا الكلام العام مو حلو حقك يا ابو طالب هسه راح يخلص الاشتراك مالتك مال تكمال الانترنت مو انا عرفك وين قاعد تيجي تنطي مال شلون يعني بعد لك ساعه ساعتين مال الانترنت جاي تدخل ابو راسنا استفيد من وقتك ابو طالب استفيد من وقتك وروح على غرفة الامام المهدي هناك يجتمعون لك يصدقوك أكو, اكو اكو اكو طراطير هناك هواي تفيدهم إيه ابو هاشم يا اقتصاد يا عزايا يا صخام هذا هذا من ما عرفت من قبلت شهر. ست شهور ست يجي يقول لي قضايا عديدة وقضايا كثيرة وقضايا يع... يابا هذا المهدي اذا ظل يقعد نفس الحكي نفس الطربقه نفس هاي احنا ضايجين اليوم صار لي منش وقت اكو احد من اخواننا الموجودين يستلم عن الاداره الله يبارك بيكم تفضل ابو اخي مصطفى مصطفى، أخي مصطفى تفضل لك المايك، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن صار على هديهم إلى يوم الدين. اللهم مزعلنا من من يتبعونهم إلى يوم الدين. حياكم الله وبياكم في هذه الغرفة المباركة حيا الله أخون البورسان وأخون باسم واليوسف ومارتن وكل للأخوة جزاهم الله خيرا ما تعلمنا معهم في هذه الغرفة أرفع صوتي <تصفيق> لواء عمر ولواء السنة يعني حتى إذا نسيت ناري جود يعني إذا نسيت أحد والله يعني يعني هو أسلم علي الله يرضى عليك كثير من خوتك اللي نسيته يا أخي البورصان طلبت مني أن أرد على أحدا من المغرب مغربي أخل لنا فأنا ما سمعت يتكلم أنا بروح أطقطق ما مع... روي فيدي ما سمعت يعني ماذا قال لا أستطيع بل إذا كان يريد نقاش ماشي أولادك أخونا الكريم مصطفى حياك الله الأخ المكتوب اسمه أبو طالب هذا أخ لنا نحترمه شخصا ولا نحترم أفكاره لأنه يتكلم بدون دليل منذ فترة وزمن طويل يدعي أنه سفير المهدي وكان قد دخل هذه الغرفة منذ فترة طويلة وتحاورنا معه وسألناه أسئلة كثيرة كي نكون غير يعني ظالمين ومنصفين وعلى قناعة نتكلم فكان يقول أنه يلتقي بالمهدي المنتظر وأنه سفير للمهدي المنتظر وسبق أن تكلم معه إخوة من المغرب بطريقة أو بأخرى وتكلموا معه بأسلوب بيّنوا أنه هذا الشخص ربما يعيش أزمة إنسانية أدالمين الظالمين نعم أنا ظالم مو إشكال فوجدنا أن هذا لديه ملفات من المهدي لحل الأزمات ولكذا ولكذا إنقاذ البشرية وأنه يلتقي مع المهدي وأن المهدي المنتظر الآن يكتب له رسائل على ورق وأن المهدي هذا عنده ثلاث خطوط من التليفونات وأنه عنده كذا وكذا وكلما نطالبه أن يكون يوم من الأيام هذا المهدي الذي قال أنه عنده إنترنت أن يتكلم يسمعنا صوته لا نجد عنده ما هو يسمى دليل أبدا فهو يتكلم باللهجة المغربية الطيبة التي أنا أحبها ولكن لهجته بالمسحة وأنت لعلك أخبر عندما تسأل هذا الشخص عن أحواله ووضعه إنما أنا أعلم عنه أنه دائما يتواجد في الكافينت وهو اليوم في إحدى المقاهي التي لا تكتب كنفتراتها باللغة العربية لأنه هذه المقاهي لعلها موجودة في مكان سياحي وهذا المكان السياحي فيه كمبيوترات للسواح حيث يستخدموا الكيبورد الإنجليزي فقط اللاتيني ولا يستطيع أن يكتب لنا باللغة العربية لأنه أصبح يخاف من أن يتواجد في المقاهي الشعبية التي يتحدث أصحابها اللغة العربية ويتواجد فيها أشخاص قد يستمع إليه لما يقوله يتسبب هذا له في مشكلة معهم لعلهم يهاجموها أو يطردوها أو ما إلى ذلك هكذا أنا ما أفهمه فأخي الكريم هو موجود الآن تحت اسمك مباشرة عندي اسمه أبو طالب في اللغة الإنجليزية وهو يكتب الآن على العام مايك مايك مايك, مايك. أجاوبك مايك مايك فأنا أعيد لك أخي مصطفى الغرق. المايك اللي تتكلم معه وأنت وهو مباشرة تتنقلوا بالمايك فيما بينكم وأخي باسم يعني الله يبارك فيك لعل أنا الوقت قارب على الساعة الثالثة وكذا يمكن أخرج الله يبارك فيك بس أبتعد يعني عن الانترنت عن الكمبيوتر مالتي الله يبارك فيك للانتباه يعني أحد الإخوة الإدمني الموجودين حتى ينتبهوا المايك سيكون لك أخي مصطفى وأنت تتنقل في الحوار وترى هذه الظاهرة التي دائما تأتينا إلى هذه الغرفة وهو أبو طالب سفير المهدي بفضل الأخي مصطفى لك المايك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن صار على هديهم إلى يوم الدين أبو طالب هدش كام الخرج منك أنت سافر المهدي <تصفيق> أخي باسم تسمعني بارك الله فيك أخي باسم تسمعني أي تسمعني أنت سمع <تصفيق> تعرف جا ما علفنا أخي باسم لا لا بلاتي بلاتي تبع أنا كان تبعنا على أتعرف شو معلفنا هذا يعني, <تصفيق> يعني لا أنا ما أفهم الأمازيغ لأنني من أهل البيت يا أخي أهل البيت عرب وليس أمازيغ ولكن أعرف بعض الكلمات ولكن الأمازيغية في المغرب ليست واحدة فهمت لا بالنسبة لي تيلي فأنت زاهل عبارة عن مهرش تريد أن تقنع دكاترة وتقنع المتقفين بكذبك فأنت يعني جئت يعني ليس المكان المناسب لهذا الشيء الذي تدعيه أنا لما هذه ليست المرة الأولى بل أنا سمعتك في غرفة السرداب إذا أردت أن تروج لهذه الأفكار اذهب إلى شمع ألفنا هناك يعني خلني أعطي... آه عطيه الميك عطيه الميك مسيج شمع وتما كتب اللي بغيتي أما أنا يا فرّ مختبر ما تقول شيء كن على يقين أترك لك ال اللاقت شكرا لك أخي مصطفى أخي الكريم كل المعلومات التي أتيت بها خاطئة ومخطئة ظننت أنهم سيتونني بشخص يفهم ويعرف لا يخلط بين هذا وذاك ويحاول أن يصبغ الأمور أو الأشياء بغير ألوانها كنت أظنك أنك من مستوعالي أنت قلت بأنها فيها وحتى أن تدخل إليه ما احترام لك لكن دخلت متكبرا يجب أن تخرج صغيرا مقززا قزما صغيرا هكذا أنا, أنا أشن هجوم مباشرة دون أي مقدمات أو مؤخرات ولقد سبق لكثير من المغارب الذين يتبجحون ويقولون وحتى من الدول الأخرى. وخرجوا جادلون كثيرا وخرجوا صاغرين بإذن الله عز وجل. الأخ الكريم كل المعلومات التي أعطيتها عن المغرب فهي مخال الأمازيغية أصلها واحد الأخ الكريم. كلنا برابر نلتقي في جمل وكلام كله متساوي. هناك بعض التغييرات. في بعض الكلمات وفي بعض الأشياء، ولكن لا أصل واحد. فهذا يجب أن تعرفه. وقلت بأن فيجي هي توجد في الحدود مع الجزائر، وهذا خطأ كبير. ولربما قد تقول بأن أجدير أيضا توجد في الحدود البريطانية، وهذا أكبر الأخطاء. قلت، أخي نحن لا نطلب منك أن تعطينا. أشياء عن تركيبة السكانية في المغرب وأن نحن نجيئنا إلى هنا لكي نتحدث لناس يفهمون ويعرفون وداوى مستوى عالي ولكن للأسف الشديد كلما دخلت إلى هذه الغرفة هذا الأخ البورصان عنوانا لملف وجود وضعته منذ بضعة أشهر فقط على الأنترنت ولم أعطي عنوانه لأي شخص كان لأمر ما أريد أن ولكن هذا الأخ لم يعطيني الفرصة أنا أعطيتكم أرقام هواتفي أو أرقام هاتفي الخاص كل من يريد أن يسأل عن شيء أو أن يستفسر عن أمر أمر سواء يهم الإمام يهم شيء آخر فأنا تحت عمري ولكن وللأسف الشديد مثل هذا الأخ البرصان هو لا يسأل عن محتوى هذه الملفة، بل يسأل عن الحبر الذي كتبت به هذه الملفة أليست هذه أضحوقة التاريخ هل هذا الإنسان شعلا يرقى عندك أخي مصطفى إلى مستوى الذي تتحدث عنه المستوى الأكاديمي والمستوى العقلي والمستوى الفلسفي يا أخي الكريم أنا والله لا أراكم إلا مستوى متدني جدا سواء في الفكر والفهم ومعرفة الأشياء قلت لكم عدة مرات في هذه الغرفة إذا كنتم تبحثون عن الحقيقة فأهلا وسهلا وإذا كنتم تريدون فقط أنا سأعطيك المايك أخي وإذا كنتم فقط تريدون التسريع والضحك على الناس والتكفير هذا وذاك فأنا لست من هذا النوع أنا استدعيت لهذه الغرفة أنا لم أتقلها بإرادتي استدعيت إليها لعلني كنت وضعت في نفسي أن قبلت هذه الدعوة لعلني أجد هنا حوارا راقيا في مستوى في المستوى الذي السلام عليكم الله وبركاته أخينا أنت قاعد هنا تسفي بهذه الغرفة هذه الغرفة لا تقبل الخزعبلات ولا تقبل اللفق ولا التكذيب ولا الكذب أخي باسم الله يبارك بك لو تكرمت أن تخرج على المايك الله يعزك وتبين حقيقة التجد والكذب فأنت تاج على رأسنا أن يأتي شخص ليقول لك أنه أرسل لك ملفات وتقول أنه أن أشهد له بماذا تشهد له الله يبارك بك. هذا قاعد هالسبار قاعدين يتراجعون بالإقلاصات بال بال بالخمر والشرب دار مدارو تمن تمنى واحد يهفق البطل من ذر الاسكارا ويقعد راسك وزن ويطلعك من هال من هال تفضل مداخلة تفضل شنو هذا الكلام ال هذا هذا مجنون هذا اصلا كفر اللي جا جيبه سفير المهدي مخاصرين مليون, مليون متابع من المهدي ما تخلصنا منهم أخي باسم تفضل لك المايك أعزك تقدم أخونا لو لواء السنة أو لواء عمر تفضل أخي باسم أنا أخي ما ما قلت إلا لقد جبتك أنا ما صفحت واحدا وحتى أنت لم أسفهك ولم أشتمك والآن ليست هذه أخلاقي وأخلاقي يعرفها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في صوت أخوان في صوت أخوان الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين حقيقة بداية أنا علوم الأخ باسم وأعتقد أني أمون عليه ميانة هو أن يعطي مجال لهذا المتخلف عقليا أن يشتم كمن هو متخلف فأنت المتخلف تضحك على نفسك أنا سفير المهدي وهو في نفسي في في مهدي بالأساس أنت مجنون متخلف عقليا أنت يفترض أنك تروح المصحة نفسية حتى تعالج هذا الوهم اللي في عقلك أساساً مهدي لا يوجد مهدي هذه ما في صوت أن يفترض أنك بدل لا تدخل هذه الغرفة المباركة وهلها الطيبين يفترض أنك أن تتوجه وتقول عن هذه الغرفة متخلفة ومن فيها متخلف للأمانة أن تذهب أو تجد من يأخذك لمضحوكه ما أعطيك المايك أنت متخلف من حط ولا تستاهل أصلاً قبل غفر